الحمد لله فاصل السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح من رحمة فلا منتك لها وما يمتك فلا مرسل له من وهو العزيز الحكيم يا أيها هم ما تذكروا نعمة الله عليكم هل من طالب غير الله السماء لا إله إلا هو فأنا ترسكون وإن يكذبوك فقد خذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن الله حق الحياة تغض لكم الحياة الدنيا فلا تغضوا الحياة الدنيا ولا يغضوا لكم إلا للغروب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو كونوا من أصحاب الزعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعلموا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن تين له سوء عمله And all in فلله العزة جميعا إليه يصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينقرون السيات الكفره موافرا تبتغوا من قطره ولعلهم تشكرون يونج الليل في المهار ويونج النهار في الليل وتخفر كله الملك والذين تدعون من دونه ما نملكون منك طعير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا نؤمن بشرككم ولا نعبدكم مثل قديـر يا I'm uh gonna -oh. فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ثم وَبِكِتَابٍ مّنِ النُّورِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فلم تر أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به سمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدة بيض وحمر مختلف ألوانها وورا بيه سودا. ومن ومنهم فادق بالخيرات بإذن الله ذلك sa الذي جعلهم صلائفة في الأرض فمن جفر فعليه كسره ولا يزيد الكافرين ذم من وما كان de ma vesta